الصماير لها لها عند شد الحزام يرتكي للثقين مقدم مما يهاب يا ابو خالد سلام وبلغوها السلام يوم شيت قصر يوم كانت خراب أنت رجل الفعائل ما أنت راعي كلام أسأل الله يثيبك أدّم إزنا السحاب والدعاء يجي والسنا للكراب يوم صارت حقيقه ما تلاشت سراب يا خالد سلام وبلغوا هالسلام يوم شيد قصور يوم كانت خراب